نحن نفهم معانيها لبتحنون لبتلهي الجبال يا الغزه خليني أنا البردان بحضنك يا امن الكل دفيني لا لبرجول المغازي لدير البلح بتغنى لخني يونس كساحه دم عروس مزين بحناء الرفح وظهورها مالت على دم الأخ والأخ يذبح لبجراد ولا بهاء لصوت كل كبرياء للدمع في كل العيون لسميح المدهون لمنصور الشلايل وبلج ديان نخبط الشجعان والفرسان لماهر الشيخ خليل أسير وجرحك بدمك وغزى بعد جرحك لمحمد الخطاب لا روح الشهيد الصوت جاي من بعيد المين غني والغنى دمعة بعينك يا بلد، دمعة بعينك يا بلد. وحدة شعب لازم تضل تبني الكرامة للأبد والمين غني يا وطن. الله من ظلم الأهل لما يجور بين الزمن والمين. أغني حامل سلاحك علي وانت اخويا وابن عمي وانت ضاري وانت جاري ودمك بيجري بدمي حامل سلاحك علي وانت اخويا وابن عمي وانت ضاري وانت جاري ودمك بيجري بدمي غزه بنت الوطن كله حزن عفلسطين فلسطين لبسوا توب أسود وبينها قيد محدد كل أمانيها بعنيها تلم أهل البيت لما تلم أهل البيت لما حامل اسلحك علي وانت خويا وبين عمي وانت داري وانت جاري ودمك بيجري بدمي غزة بنت الوطن كله حزنها Huzin, huzin haa, huzni ala Fulosteen. Häsbii <hazbiya> allah, la ilaha illa allah. Häsbii la ilaha illa allah. كفين والقدمين لو يقطعوا الكفين والقدمين لن ينزعوا غزة من فلسطين يا شعبي آه Käsin käsin, joka on kunnioittava. Käsin في joka on kunnioittava. Käsin käsin, Thank Ja he ovat niitä, Alvaki. يا ابو محمد سميح المدهوم يا الله اللي شام ورسال يا جمال أبو الجديان أولى الأسير البطل يا أوجي هذا الشيخ خليل